لَک مَسیر یَسمر من الأزل والفروية <تصفيق> يا تبر سبحة من فخ هات يدرسح وفانی نفین شربن ویدن شربن ویدن شربن مصر السودان دلیل مدينه دايما دايما دايما لونها دايما مدي حضر ما دي وديك فقد لا ياب هو ينصرك على مني عديد يني البلاد يا بلا هرام يا مكدبا فليال <تصفيق> يوم ينصرك فطور ليالي و يوم صورت على مين يا عدي انت الامل في الديني هو احنا الامل النحيل انت الامل في الديني هو الامل النحيل And marriages <laughs>